وفي علمه وفي رحمته وفي حكمته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له ما في السماوات وما في ا ل أ ر ض وهو العلي العظيم وسع كرسيه السماوات و ا ل أ ر ض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم و إ ن المؤمن يدرك ببصيرته ا ل ن ا ف ذ ة وفكره الثاقب و إ ي م ا ن ه العميق أ ن ع ظ م ة الله في كل شيء و ع ق ي د ة المؤمن أ ن الله هو المتفرد بالمنع والعطاء و ا ل ع ز ة والكبرياء و ا ل ق و ة والقهر و ا ل ر ب و ب ي ة والجلال والتفر والتصريف والتدبير و أ ن العباد والخلق خاضعون لسلطانه لا يخرجون على سننه وقوانينه التي بثها في ا ل ط ب ي ع ة فهو الذي يجري كل شيء بقهره وتفرده سبحانه و إ ن إ ي م ا ن المؤمن ليس إ ي م ا ن ا ً سطحيا ً ماديا ً يستمد إ ي م ا ن ه من المحسوسات فقط بل ع ق ي د ة المؤمن التي لا يتطرق إ ل ي ه ا شك ولا يخالطها ريب ع ق ي د ة المؤمن أ ن الظواهر ا ل ط ب ي ع ي ة و أ ن السنن ا ل ك و ن ي ة تجري وفق أ م ر الله جل وعلا فهو يخضع ظواهر الكون وسنن ا ل ح ي ا ة ومعطيات ا ل م ا د ة وكل شيء في الوجود يخضعه لعقيدته ا ل إ س ل ا م ي ة ا ل ص ح ي ح ة عاش الناس في غضون ا ل أ ي ا م الفائته صيفا حارا و أ ت ر ب ه وغبار و إ ن المؤمن إ ذ ا نظر إ ل ى هذه الظواهر ا ل ط ب ي ع ي ة و إ ل ى هذه السنن ا ل إ ل ه ي ة التي يجريها ينبغي أ ن يتعامل مع هذه المعطيات وفق ع ق ي د ة ا ل إ ي م ا ن في ا ل ع ق ي د ة ا ل إ س ل ا م ي ة وفي التصور الصحيح و ح د ة م ت ج ا ن س ة ل أ ن إ ل ه الكون واحد بدءا من ا ل ذ ر ة مرورا إ ل ى ا ل م ج ر ة إ ن الجزئيات ا ل ص غ ي ر ة في هذا الوجود العظيم بالتراب وبالصيف وبالشتاء وبنزول الغيث والمطر و س ل ا م ة الجو واعتدال المناخ و إ ل ى غير ذلك من المفردات ا ل ك ث ي ر ة كل ذلك خاضع لسلطان الله جل وعلا ل ن ت أ م ل ونقف ل مع بعض الحقائق ا ل ش ر ع ي ة التي ربما غيبتها العلوم وغيبتها المعامل عنا الشمس أ ي ن تذهب الشمس والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أ ن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون الكون و ح د ة و ا ح د ة تعبد إ ل ه ا و ا ح د ة قال صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم من ر و ا ي ة أ ب ي ذر أ ت ع ر ف و ن أ ي ن تذهب هذه الشمس عندما تغيب ق ا ل ا ل ل ه ورسوله أ ع ل م قال إ ن ه ا تذهب وتسجد لله تحت عرشه ف إ ذ ا أ ذ ن لها بالشروق أ ش ر ق ت و إ ن أ م س ك ه ا عنده كان يوم ا ل ق ي ا م ة أ ي ن هذا من معطيات العلم الحديث قل للناس الشمس تسجد لله تحت عرشه عند المغيب يقولون الشمس تظهر في بلاد أ خ ر ى تغيب عنا ليكون عنا ليل وفي بلاد أ خ ر ى عندهم نهار ولكن الشمس تسجد لله الواحد القهار أ ل م تر أ ن الله يسجد له من في السماوات ومن في ا ل أ ر ض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير ا ل حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إ ن الله يفعل ما يشاء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 افلا تبصرون إ ن الظواهر ا ل ط ب ي ع ي ة و إ ن السنن ا ل إ ل ه ي ة ينبغي أ ن تفسر وفق معطيات ا ل ع ق ي د ة ا ل إ س ل ا م ي ة ا ل ص ح ي ح ة ولا ينبغي أ ن نتعامل مع هذه المعطيات باعتبار أ ن ه ا أ م و ر تجري الصيف في ا ل ع ق ي د ة ا ل إ س ل ا م ي ة يشكو الناس الصيف والحر الشديد والعرق قال صلى الله عليه وسلم يصف الصيف وفق عقيدتنا يقول والحديث عند الترمذي وعند ابن ماجه والصحاء ا ل أ ل ب ا ن ي في ا ل س ل س ل ة وفي ا ل م ش ك ا ت وغيرها قال صلى الله عليه وسلم ا س ت ك ت النار إ ر ى ربها قالت أ ك ل بعضي بعضا ف أ ذ ن لها بنفسين ي نفسا في الشتاء فزمهريل و أ م ا نفس الصيف فسموم جهنم مما خلقت ي أ ك ل بعضها بعضا لعظم هذه النار فطلبت جهنم من ربها أ ن تتنفس ف أ ذ ن لها بنفسين النفس ا ل أ و ل هو الزمهريل ما يسميه الناس ب ز ي ف ة البرد برد مع و ز ي ف ة ده نفس بتاع جهنم ونفس في الصيف إ ذ ا تنفست جهنم م ر ة ست أ ش ه ر البلاد في عرق وتعب وكدر وزهج وال... والارصاد يقول المتوقع مع انه توقعاته كل ما قعدت ح ص ل زاته ا ل إ ر ص ا د يقول لك متوقع ارتفاع شنو معرف والفاصل المداري وكلام كتير خلونا منه ده نفس جهنم ده على الصيف ده نفس جهنم لازم تؤمن ده إ ي م ا ن جهنم تنفست الدنيا كلها تغني سته ش ه ر ده نفس بس يعني ك أ ن د خ ل و ك جهنم دي م ش ك ل ة ك ب ي ر ة جهنم بتتنفس ي ش ه و ر الناس عرقانين وتحت المكيفات والكهرباء كان قطعت الواحد تلقى شاكل ضله وبلا سبب وقلب و أ م ر ا ض و ص ح ا ئ ي كويس وهبابات يهبب تنفس جهنم تنفس ت جهنم بل قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام والحديث في مسلم الحمى من فيح جهنم ف أ ب ر د و ه ا بالماء الحمى ا ل ح م ّ ة الوحده دي بزين الزول ما حاجه س خ ن ة الحمى من فيح جهنم دي أ ش ي ا ء الناس بيقولوا لك دماء ع ل م ي ة هذه د م ا علميه دي ع ق د ي ة ما, ما داير رجل فتش على يومين بس دي حاجه ع ق د ي ة الرسول صلى الله عليه وسلم قال ل ك الشمس بتمشي وتسجد لله تحت عرشي ما تقول كيف بتمشي تسجد لله تحت عرشي انتهى الكلام ما داير نقاش قال ل ك جهنم بتتنفس في العام مرتين م ر ة نفس يجيب برد ت ج ي ل بطاطين و أ غ ط ي ة وسويترات والله البني آ د م ضعيف يقول لك البرد أ ح س ن يجي البرد يقول لك الصيف أ ح س ن يجي الصيف يقول لا أ ح س ن البرد هم و اعرف الاحسن ذاته شنو والله ا ل إ ن س ا ن ضعيف ض ع ف لا يحمل برد ولا يحمل صيف لا يحمل برد ولا يحمل حر كله طبعا ك ل م ة صيف أ ص ل ا لم ترد في ا ل ق ر آ ن إ ل ا م ر ة و ا ح د ة في ر ح ل ة الشتاء والصيف و ي أ خ ذ من ا ل آ ي ة أ ن ا ل إ ن س ا ن يكيف نفسه و أ م و ا ل ه وتجارته وزراعته على حسب تقلبات الطقس والمناخ و إ ن دل هذا إ ن م ا يدل على أ ن الله يقهر ا ل ع ب ا د ة بالجو وبالطقس وبالهواء و ا ل إ ن س ا ن ليس له أ ن يخرج على هذه السنن إ ن م ا عليه أ ن يكيف نفسه و أ ن ي ت أ ق ل م وفق هذه السنن و إ ن ه لا يستطيع أ ن يخرج منها في ش ت ا ء تجوف البطاطين ا ل س م ح وين في ص ي ف تلبس العراريق ا ل خ ف ي ف ة خ ف ي ف ة كويس وتبعد من النايلون وتشوف الحاجات ا ل ب ط ن ي ة الله قال ك د ه ما تستغرب الله قال ك د ه في ص و ر ة النحل والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أ ك ن ا ن ا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر سرابيل تقيكم الحر سرابيل تلبسها تناسبكم تلبس حاجة خفيفة. كويس وتحمل كويس الحر عراقي عراقي هزوا المفضل ما الحاجة ذات معناه يتشوفوا الحاجات التي تقيكم خفيفة يكون لكن وتحمل كده حاجة ده مجد قد وحاجه ك و ي س ة سرابيل تقيكم الحر ولم يقول البرد ل أ ن ا ل آ ي ة نزلت عند قوم الحر عندهم منتهى انت غير الحر ده حر الحر ا ل ج د ج د في ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة ح ر ح ر وبعض المناطق في ا ل ش م ا ل ي ة كان مشيته والله حر يلفحط تقول إ ذ ا ر ي ش و ا ل ش ك ز ا ت ه ما تقدر واو ترك البرد لما نبه على الحر ترك البر ل أ ن ه سيعلم بالاستنتاج سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم ب أ س ك م كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون أ ي تسلمون له جل وعلا وتعلمون عظيم قدرته في تصريف ا ل أ م و ر وتحويل الطقوس وفي تغيير الجو و ا ل أ م ر كله بيده سبحانه وتعالى بالله الصيف نفس جهنم نحن من زمان قاعدين الصيف دا من الشمس الصيف نفس جهنم طيب إ ذ ا كان ا ل أ م ر كذلك كيف نتعامل مع الصيف وفق ا ل ع ق ي د ة ا ل إ س ل ا م ي ة عندي ع ش ر ة فوائد من الصيف لفوائد وعبر ودروس مع فصل الصيف ما تستغرب تقول الصيف ده ليه ل وقدر ده, ده ا ليه ل و عشر حاجه الصيف ده كمان ده ليه كلام اول شيء أ ن تعلم عظيم ق د ر ة الله في كونه و أ ن الكون تحت سلطانه و أ ن الوجود تحت مشيئته وقهره وربوبيته و أ ن العباد ليس لهم إ ل ا أ ن يخضعوا الهوى الغبار الجل ا ل أ س ب و ع الفت يدل على عظمه الله لو أ ر ا د الله أ ن يهلك العباد فما أ ي س ر ذلك على الله يا أ خ ي الناس خافت و خوف الغبار ده لو منجا الناس دي خافت و خوف أ ن ت قال الغياب تقوم كيف ما تقوم كذا واحد قال الغياب ما قامت قلتلنا ا ل غ ي ا م تقوم الجمعه الشذا ما جمعه الغياب تقوم ح س ا قال الغياب ما قامت يا شيخنا قلتلنا الشذا ما يوم الجمعه, يوم الجمعة يا خال ريح دي ربنا احلى الباناس كيف منخاف ا فلما ر أ و ه عارضا مستقبل أ و د ي ت ه م قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أ ل ي م تدمر كل شيء ب أ م ر ربها ب أ م ر ربها ا ل و كتحدي قامت ب أ م ر الله ف أ ص ب ح و ا لا يرى إ ل ا مساكنهم سخرها عليهم سبع ليال و ث م ا ن ي ة أ ي ا م ح س و م ة فترى القوم فيها ص ر ع ك أ ن ه م أ ع ج ا ز نخل خ ا و ي ة فهل ترى لهم من ب ا ق ي ة وهي ريح صرصر ه ا ت ي ة صرصر ن ا ش ف ة ريح ن ا ش ف ة صرصر ع ا ت ي ة ب ر ي ح ربنا أ ه ل ك الناس وما يعلم جنود ربك إ ل ا هو هل أ ن ت فكرت في الموضوع دا في الريح قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام والحديث في ا ل س ل س ل ة ا ل ص ح ي ح ة الريح من روح الله ت أ ت ي عذابا و ر ح م ة في ناس ربنا ب ي ر ح م ه ن يبرد الجو ش و ي ة والغبار هذا يبرد للناس الجو ش و ي ة يرحمون وفي ناس ربنا ب ه ل ك بالريح وفي ر و ا ي ة أ خ ر ى في س ل س ل ة ا ل ص ح ي ح ة قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن الله يبعث الريح عذابا ل أ م ة و ر ح م ة ل آ خ ر ي ن في ناس ربنا ب ي ر ح م و ن بالريح ي خ و ا ن ن ا الكون ا لما أ ي ح ا ج ة تحصل ما في ح ا ج ة ب ت ق ع ص د ف ة أ و ل ح ا ج ة ينبغي أ ن تعلم أ ن الله قال إ ن كل شيء خلقناه بقدر كل شيء عنده بمقدار الريح يتحرك ب أ م ر الله و الموعد معينه و عشان تعمل شغل معين لذلك نهينا عن سب الريح ما سب الريح تشتن د و م ا تقول كدا ل أ ن ه ا ب أ م ر الله لا تسب الريح قالت ع ا ئ ش ة رضي الله عنها كان النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ذ ا ر أ ى ريحا في الهواء دخل و خرج دخل و خرج و يظهر ذلك على وجهه حتى إ ذ ا أ م ط ر ت ه د ا تقول له ع ا ئ ش ة يا رسول الله ما ر أ ي ت ريحا إ ل ا قلقت ه قال يا ع ا ئ ش ة ما يؤمنني أن يكون فيه ع ذ ان ب ما م ي ؤ ن يكون أن ي فيه عذاب أ ل م يهلك ربنا جل وعلا أ م م بالريح الناس والله ي وما ل ر ي ح ده الغبار ضغط البلد يعني ربنا كان د ا ر يهلك ناس بالريح الريح باي محل دخلته يعني ربنا بس بالريح دي يقلب أ م و ر و يقتلهم بالريح بالريح يقتله م فما أ ع ظ م ه و ما أ ج ل ه و ما أ ق د ر ه جل و علا سبحانه ده ا ل أ م ر ا ل أ و ل ا ل أ م ر الثاني في الصيف عند اشتداد ا ل ح ر ا ر ة تذكر ح ر ا ر ة يوم ا ل ق ي ا م ة قالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أ ش د حرا لو كانوا يفقهون ت د ن الشمس من الخلائق يوم ا ل ق ي ا م ة مقدار امين ياخي يا أ نحن ياخي يا أ نحن درجه ا ل ح ر ا ر ة خمسه واربعين بجهدهن الناس ا دي كلها لابده ومقلقه والمناديل ي ك ش ق ش و ا والزول البيت مكيف ا ل ع ر ب ي ة مكيف、كويس. المكتب مكيف يا ناس هنحمل شنو غير اللسان الطويل دي عندنا شنو بنحمل شنو أ ص ل ا ياخي أ يوم ا ل ق ي ا م ة نعمل شنو وهنا س ب ع ة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إ ل ا ظله ح ر شديد وفي صحيح مسلم منهم من يلجمه العرق الجاما حر الزول ي كب و عرق يامن يغوص في عرقه كالضفدع في الماء في, يوم القيامة في حر شديد اعمل على ما ينجيك من حر يوم ا ل ق ي ا م ة نعم انت لما تجيك حر زي ده قل و يا الله تنجينا من يوم ا ل ق ي ا م ة ت ي ذ ك ر طوالي هذا هو تذكر تتذكر وتعتبر وتنظر إ ل ى ا ل أ م و ر بعين ا ل إ ي م ا ن وحقائق اليقين المؤمن ب إ ي م ا ن ه يدرك حقائق ا ل أ ش ي ا ء فلا ينظر إ ل ي ه ا ن ظ ر ة س ط ح ي ة ولا يفسرها تفسيرا ماديا كما يفسره سائر الناس إ ن م ا يعتمد في تفسيره على عقيدته و إ ي م ا ن ه ب ر ض يوم ا ل ق ي ا م ة في حرب ب م ن ا س ب ة الظل في ظل في ا ل ج ن ة وفي ظل في النار وفي ظل يوم ا ل ق ي ا م ة و أ ي واحد ب ر ا و ن ه ظل يوم ا ل ق ي ا م ة تحت ظل عرش الرحمن في ظل كبير ي خ ش و ن الال ي غ ن ب و ن ارتاحوا الظل في النار عذاب لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون وفي ا ل ج ن ة في الظل ظلها دائم و أ ك ل ه ا وظل ممدود الظل في ا ل ج ن ة لا يتحرك ثابت و ا ل ج ن ة أ ص ل ا لا تحتاج إ ل ى ظل لكن الظل في ا ل ج ن ة ز ي ن ة وليس من أ ج ل الظل ا ل ج ن ة فيها شمس ذ ا ت ه عشان يكون دائره ظل لكن ا ل ظ ل ذ ا ت ه من أ ج ل ا ل ز ي ن ة في ا ل ج ن ة وعندما أ ي ض ا ثالثا عليك أ ن تتذكر عذاب الله والنار إ ذ ا كان ما نعاني ه جميعا من ح ر هو نفس جهنم فكيف بجهنم من يقوى عليها اخواننا ما شفنا جهنم هسالان نفس جهنم من اجل علي والله ما عندنا ط ا ق ة و ق و د ه ا ا ل ن ا س و ا ل ح ج ا ب ه في ح ر ح ر ش ديد قل ن ا ر و جهنم أ ش د حرا إ خ و انت ن لو قلت ه ا طبعا يا اخوانا ا ل آ ي ة نزلت ل ي ل أ ن ا ل ص ح ا ب ة جاهدوا في حر شديد خرجوا في غ ز و ة تبوك جيش ا ل ع س ر ة وسمي جيش ا ل ع س ر ة بجيش ا ل ع س ر ة ل ش د ة الحر والصيف والغيظ الشديد الذي كان فيه ولكن ا ل ص ح ا ب ة خرجوا إ ذ ن في الصيف ف ا ئ د ة م ه م ة ينبغي أ ن نستفيد منها أ ن ن س ت ع ي د من عذاب جهنم رابعا عليك أ ن تتذكر ن ع م ة الله عليك في الصيف أ ي ن ع م ة المكيفات في ناس ما عندهم مكيفات ر أ ي ك شنو وعايشين وما جات و ن عوجه يعيشون بغير هذه المكيفات سبحان الله كل ميسر لما خلق له الصيف م ش ش د ي د ناس طالعين في استقالات فوق شغالين المعايش جباره هكذا قالوا قالوا المعايش جباره ناس يحفروا والصيف والناس لابدين ديال ما بيقدروا على الحجد اكلمك بجد كل ميسر لما خلق له في ناس مكاتب المكتب ذ ا ت ه كان ا ل ك ه ر ب ا قطعت عندهن ا ل ما م ب ت ح ل ولكن ا ا ومن م ت ا ل المكيفة طيب جميل ع ر ب طيب ي ما ح ر الاطفال م خ ي في ي ك ك ف م ت ك لكن أحمد ربنا كثير ربنا أحمد أ في أطفال يسمون ب أ ط ف ا ل الشوارع م ش ر د و ن في مساكين في فقراء في ناس ما ع ن د ه م ظل وفي ناس ظلهم ك ر ا ت ي ن شوالات هل تذكرت هؤلاء في هذا الصيف و أ ن ت تحت المراوح وفي ظل المكيفات ا ل ب ا ر د ة طبعا يا خ و ا ن ن ا فعلا مصائب قوم من عند قوم من فوائده مثلا المكيفات بيبيعوا بعجز ببيع طبعا تشتغل ا ل مكيفات الناس مش تشتغل مكيفات في ا ل ص خ ا ن ه ا ل ش د ي د ة إ ذ ن ح ك م ة الله تقتضي أ ن يكون ا ل أ م ر كذلك لكن على المؤمن أ ن يذكر ن ع م ة الله عليه و أ ن ل ا يجحدها هذا رابعا خامسا عدم ضيق الخلق في ناس في ا ل س خ ا ن ي كونوا مسخنين يشاكل بلا سبب يا أ خ ي نعم في س خ ا ن و في أ ي ح ا ج ة لكن حاول أ ن تعلم و أ ن تعود نفسك ضبط النفس عند في هذا الجو ط ب ع ن ه ي ا ك خ و ا ن ه ت ا ل س خ ا ن ة ه و ع ي ن هناك س خ ا ن ة ف ي ا ل ج و و ن هناك س خ ا ن ة ف يجب ان يكون هناك سحانه ي ج ع ان ي و ن ه ن ر ك س ا ن ه يجب ان ي و ن ه م ا ك س ن ه يجب ان و ن ه ا ك سحانه ي ج يكون هناك سحانه يجب ان يكون ه ا ك سحانه ي ج ا يكون هناك سحانه ي ج يكون هناك س ا ن ه يجب ان يكون هناك سحانه ي ان يكون س ا ر يجب ان يكون ه ا ا ك سحانه ي ا ز و ل ه ت ف ش س ف ا ه يجب ان ي ن ه ن ا ل س ا ن ه تعلم نفسك أ ن تكون على خلق كبير و قلب واسع و تتعامل مع الناس التعامل الطيب سادسا إ ن مما يمكن أ ن يستفاد أ ن لا تسب الصيف و أ ن لا تسب الدهر ة ف إ ن الدهر ة هو الله يقلب الليل و النهار جل و علا كيف يشاء ما تسب الصيف الصيف م الصيف الصيف الصيف شنو احسبه وبعض الناس يخرج من طوره فيسب و إ ذ ا يمنع شرعا أ ن تتضجر و أ ن تتململ و أ ن تسيء ا ل أ ي ا م و أ ن تسيء الشهور و أ ن تسيء الدهر الدهر لا يملك أ م ر ه أ م ر الدهر بيد مالكه وقاهره الذي يصرف ا ل أ م و ر ويجريها كيف يشاء سبحانه وتعالى أ س أ ل الله تعالى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 في الصيف عبادات ج ل ي ل ة ومنها الصوم كان السلف يقول أ ح د ه م عند موته يبكي كعمر بن الخطاب وكعلي بن أ ب ي طالب ما يبكي يقول أ ب ك ي لفراقي ظما الهواجر ض م ا الهواجر العطش عند ا ل ه ج ي ر ة و ا ل ه ج ي ر ة الشمس ا ل ح ا ر ة ض م ا الهواجر وقيام برد القوارص و م ل ا ق ا ت العدو بالسيف وينصب إ ل ى علي أ ن ه قال أ ح ب ا ل أ ش ي ا ء إ ل ي ه صوم السيف الصيف والقتال بالسيف وورد في الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إ ل ى سفر قال ا ل ص ح ا ب ة في حر شديد حتى إ ن أ ح د ن ا يضع يده في ر أ س ه من ش د ة الحر في شهر رمضان ما منا صائم إ ل ا رسول الله و عبد الله بن ر و ا ح ة في الصيف الشديد الناس كل ه فطرين برخصه السفر إ ل ا النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ش د الناس ت ع ب د لله كان صائما ومعه عبد الله بن رواحه ففي الصيف لن تعدم عبادات ثامنا لن تعدم في الصيف أ ج ر ا إ ذ ا أ ص ا ب ك ضجر أ و أ ص ا ب ك هم إ خ و ا ن ن ا تخيل زول يعمل شنو والله في أ ي ا م ازول ي ق ن ب تحت ا ل م ر و ح ة الكهرباء تقطع ي ز ه ج زهج يحرك عرد ياخي الايام دي بالليل الناس تعبانين بل ليل يكونوا تعبانين ي ق و ل لك لا يكون هبوب ا ل و ي ق و ل ل ك هواء لا يكون هواء لا يكون هواء لا يكون هواء لا يكون ه و ا ي لا يكون هواء لا يكون ر ب ن ا ر ب ن ا ك ا ن م س ك ا ل هواء لا س ي ش و ي ن ا ل هواء ج ا ب ك و ن هواء لا ي ك ه و ا ب ت ا يكون هواء لا يكون ه ك ا ن ر ب ن ا م س ك ا ل ه و ا ه لا يكون ه ل ا ء لا يكون ه و ا ع ر ب ي ك يتحرك ا ل ه و ك بيد ا ل ل ه س ب ح ا ن ه و ت ع ا ل ى ا ل ذ ي خ ل ق ه و ي س خ ر ه و ي ج ر ي ه ل م ي ق ل ع ن سليمان علي ه السلام سكر انه س خ ر له رح ي تجري ب أ م ر ه روحان ح ي ث أ ص ا ب إ ذ ا ي ن ب غ ي أ ن تعلم أ ن ه إ ذ ا أ ص ا ب ك ه م أ و شيء كدر عليك حياتك ستجر على هذا قال علي السلام ما من ه م ولا غ م ولا نصب و ل ا و ص ب ي ص ب ي ن تا و ل ا و ص ب ش د ة و ل ا م ر ض إ ل ا والمؤمن يجر ؤ عليها حتى ا ل ش و ك ة ي ش ا ك هالمؤمن ا له بها أ ج ر إ ذ ا كان ا ل ش و ك ة عندك في أ ج ر تخيل ا ل س خ ا ن ة ا ل العبد ك أ ج ر إ ذ ا صبرت و ل م ت ت ض جر فلن ت ع د م أ ج ر تاسيان في ا ل ص ي ف و ا ل ش د ة على الناس أ ن يتعاونوا إ ذ ا كانت عندك س ي ا ر ة م ك ي ف ة واتيت في الطريق وجدت بعض الناس يقفون في هذه الشمس بعضهم يحمل و ا كراسات فوق راسه وحشائش ج د ي د ة خدتها فوق راسه واحد عامل كده وقف شيل معك الناس تعاون في ظل هذا الجو خذ معك الناس واحملهم معك في سيارتك ا ل ب ا ر د ة شكرا لنعمه الله التي أ ع ط ا ك إ ي ا ه ا ولم يعط ي كل الناس فكر يتعاون الناس ال عندهم تلج ي د و الناس ال ما عندهم تلج كويس ال عندهم تلاجات يخدون الناس ال ما عندهم تلاجات يحصل بين الناس تعاون عاشرا و أ خ ي ر ا هذا لا يمنعنا من بعض التدابير ا ل ص ح ي ة في الصيف أ ن نحافظ على صحتنا وعلى أ ب د ا ن ن ا وعلى أ ج س ا د ن ا وعلى أ ر و ا ح ن ا و أ ن ف س ن ا و أ ط ف ا ل ن ا و إ ن هذا من صميم ديننا ومقاصد شرعنا حفظ ا ل أ ن ف س و ا ل أ ط ب ا ء يوصون ب ك ث ر ة شرب السوائل في الصيف الشديد وربما يفقد ا ل إ ن س ا ن مع العرق حتى بعض الملح يحتاج أ ي ض ا إ ل ى أ ن أ ي ض ا أ ن يتعاطى الملح في طعامه و أ ن يبتعد الناس من الزحام أ ي ض ا ل أ ن السحاء وعلى ا ل د و ل ة أ ن تتدخل في التطعيم و أ ق ل شيئا يوفر للناس الكهرباء في أ ي ا م الصيف ما يقطعها ر ب ء و ا ل أ ط ف ا ل بالذات عندهم ق ا ب ل ي ة للسحاء وانتقاله فكلما أ ص ا ب أ و إ ذ ا أ ص ا ب أ ح د ك م صداع شديد ليس ص د ا ع ا ع ا د ي صداع شديد و آ ل ا ف ا ل ر ق ب ة عليك أ ن تهرع إ ل ى أ ق ر ب مركز أ و أ ق ر ب حوادث أ و أ ن تراجع الطبيب في ظل هذا الصيف الشديد أ س أ ل الله تعالى أ ن يخفف عنا و أ ن لا يعذبنا بذنوبنا اللهم عافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما اعطيت وقنا و ص ل ف عنا برحمتك شر ما قضيت إ ن ك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إ ن ه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت يا رب العالمين اللهم وفقنا لما تحبه وترضى وخذ بنواصينا ا إ ل ى البر والتقوى اللهم وفقنا لما تحبه وترضى وخذ بنواصينا ا إ ل ى البر والتقوى اللهم اجعل صيفنا هذا صيف خير لنا يا رب العالمين و ر ح م ة ولا تجعله صيف عذابنا يا رب العالمين واجعل الشتاء لنا شتاء ر ح م ة ولا تجعله شتاء عذاب يا رب العالمين واجعل الغيث والخريف لنا خريف ر ح م ة ولا تجعله علينا خريف عذاب و ن ق م ة يا رب العالمين اللهم وفقنا لما تحبه وترضى وخذ بنا واصينا إ ل ى البر والتقوى وحبب إ ل ي ن ا ا ل إ ي م ا ن وزينه في قلوبنا وكره إ ل ي ن ا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين وصلى اللهم وسلم وبارك و أ ن ع م على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم